واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا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 كان على ربك وعدا مسئولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم اضللتم عبادي فيقول انتم اضللتم عبادي الا انهم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن ما تعتمهم ولكن ما حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا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 ويأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا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 يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ ثلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا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 فَقُلْ نَذْهَبَا إلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كذبوا بِآيَاتِنَا فدمرناهم تدميرا تَدْمِيرًا نوح لما كذبوا الرسل الرُّسُلَ وجعلناهم للناس وَجَعَلْنَا هُمْ للظالمين عذابا لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا للظالمين عَذَابًا أليما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 أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مد الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لجعله سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ثُمَّ قَبَطْنَاهُ إِلَيْنَا قَبَضًا يَسِيرًا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 لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا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 وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا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 والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يصرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قَوَّامًا وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إلا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا الا من تاب الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك